دارس بحول الله تعالى مقدمة رسالة ابن أبي زين القيروان رحمه الله تعالى مع تعليقات يسيرة حسب مقتضى الحال بحوله تعالى وهذه الرسالة في الحقيقة رسالة مباركة ودليل بركتها سيبوك إلى دراسة مالك البنس رحمه الله لكنه ما كان متعصدا مليا عملوا بالدين وكتبوا السنة وكان يسمى مالك الصغير رحمه الله تعالى كان يسمى مالك الصغير وفي هذا الأربعة لا بأس به عند العلماء قديما وحديثا لا بأس عند العلماء قديما وحديثا من الانتساب إلى أحد الأئمة الأربعة ليس هذا من البدع وإنما البدع التعصب التعصب إلى أحد هؤلاء المثال أربعة وقد ذكر بعض المتأخرين رحنا قولا جميلا قال رحمه الله تعالى ليس عيبا أن تكون حنفيا ولكن العيبة أن تجعل كتابة والسنة حنفيين وهذا في كل المذاهب الأخرى فنسبة المصنف رحمه الله تعالى إلى مذهب الإمام مالك نسبة لا تضره ولأن رياك رحمه الله تعالى كان من السلف العظام والانتساب إلى أحدهم والانتساب إلى مجموعهم ولكن البدعة يتيه في التعص ويتيه في التعص الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبنينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وتعالى. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله الذي اتدأ الإنسان بنعمته وصوره بالأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه هذه المقدمة مقدمة مباركة لكنها مقدمة جميع كتاب الرسالة وهو كتاب كبير جدا في الفقه لكن يهمنا نحن مقدمة الكسالة نفسها وأن الباب الأول من الرسالة جعله المصنف رحمه الله تعالى في المعتقد بنا المصنف رحمه الله هذه الرسالة على بابين الباب الأول في المعتقد وهو موضوع درسنا والباب الثاني في الفقه فنحن نريد حفاظا على الوقت أن نبدأ حفظكم الله تعالى من قوله في صحف الثاني عشر باب ما تنطق بنا السنة وتعتقدر في ذنبه باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب, من واجب أمور الديانات نعم صنيع المصنف رحمه الله تعالى يدل على عظيم فقهه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا نفقه في الدين فإن المصنف رحمه الله تعالى جمع رسالته في فروع مسائل الفقه لكنه حرصا منه على نفع الأمة جعل مقدمة هذه الرسالة في المعتقد فجمع بين الفقهين لكل رصد بين الفقهين الأكبر والأصغر فالفقه الأكبر في أمور العقيدة والأصغر في بقية أصول الدين عن الأشياء العملية قال رحمه الله تعالى باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة الواجب على كل مسلم أن يعتقد بقلبه كل ما أمر الله عز وجل به وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتلفظ بهذا بلسانه على حسب أمل الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالأفئدة تعتقد الأفئدة تعتقد ومن هنا أخذ العلماء مسمى العقيدة الأصل أن العلم علم ماذا علم التوحيد لكن من هنا أخذ العلماء رحمه الله تعالى هذا المسمى علم العقيدة وعلم العقيد أو تعتقد هذا الفعل مأخوذ من. الفعل الثلاث عقد عقد ومعنى عقد أي رابط ووضع في قلبي أمرا لا يقول شك أبدا كما تقول عقدت الحبل أي جمعت طوفي على شيء ولذلك قال علماء العقيدة هي أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها العقيدة أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها يعتقد اعتقادا العقيدة يقال فلان صاحب عقيدة صحيحة إذا كانت سالمة من الشك والشرك يقال فلان صاحب عقيدة صحيحة إذا كانت سالمة من الشك أو الشرك بأنواعه قال من واجب أمور الديانات لأن العلم حفظكم الله ينقسم إلى قسمين علم الدين ينقسم إلى قسمين القسم الأول فرض عين على كل مسلم ومسلمة لا يجوز للمسلم البالغ ولا للمسلمة البالغة جهله أبدا وهو علم وصول الدين جمالا وقد لخص العلماء رحمهم الله جملة ما يجب على المسلم أن يتعلمه بأربعة أمور قالوا كل ما وجب عليك أن تعتقده وكل ما وجب عليك أن تقوله وكل ما وجب عليك أن تفعله وكل ما وجب عليك أن تتركه واجب عليك أن تتعلم لأنك إن عملت بجهل رد عملك فلابد أن تتعلم أولا ثم تعمل فأعلم أنه لا إله إلا الله وأول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا العلم بمعناها نفيا وإثباتا إذن هذا هو القسم الأول من أقسام العلم علم الدين فرض عين كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان جامع بيان العلم القسم الثاني فروض الكفاية وهو تفاصيل هذه المسائل مما لا يجب عليك أن تعتقده ولا يجب عليك أن تقوله ولا يجب عليك أن تعمل به ونحو ذلك من تفصيلات أمور الدين هذه لا تجب على الأعيان إنما تجب على الأمة بجملتها فإذا أتى بها بعض الأمة سقط إثمها عن من تركها وإذا تركت الأمة ذلك أثمت كلها, أثمت كلها. ولكن هذه الفروض من أحب الأعمال إلى الله تعالى وإن كانت فرضة كفاية فهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان وبالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن هذا المجلس المبارك إن كان خالصا لله عز وجل صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله يذكر أهله في الملع الأعلى نسأل الله هذا نسأل الله نسأل الله ذلك نعم. من ذلك الإيمان بالقلب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 لا بتعريف الإيمان كما ظنه بعض طلاب العلم بعض طلاب العلم قالوا أخطأ الشيخ هنا لأنه لم يجعل العمل من الإيمان الشيخ هنا لم يعرف الإيمان وإنما عرف العقيدة قال العقيدة هي الإيمان بالقلب ونطق باللسان العقيدة هي أن تصدق بقلبك وأن تنطق بليسانك جملة من أصول الدين إذن الشيخ هنا حفظكم ويعرفوا علم المعتقد وعلم العقيدة وعلم التوحيد وهو إجمالا في هذه القضايا التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها إذن إذا قيل لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى العمل هنا قل هو يعرف علم العقيدة لا يعرف الإيمان وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف الإيمان وسترون أنه العمل سيذكر العمل أن العمل من الإيمان سيأتي إن شاء الله تعالى قال أن الله إله واحد لا إله غيره هذا هو معنى لا إله إلا الله وهي أول واجب على المكلف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى وبالحدث أخير صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فهي أول واجب وآخر ما يجب على المسلم يلقى الله سبحانه وتعالى عليه أن الله إله واحد لا إله غيره هذا هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله نفي استحقاق العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى لا إله نفي استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى إن الله إثبات استحقاق العبودية لله عز وجل وحده الله شريك له وكون الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بها هذا هو الواجب على كل من صنى ففي المعتقد أن يبدأ بلا إله إلا الله لأن أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله وأول أركان الإسلام كذلك إلا أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله أما معناها فظاهر من قوله رحمه أن الله إله واحد لا إله غيره معنى لا إله إلا الله ظاهر في قوله أن الله إله واحد لا إله غيره وبسبب الخطأ حفظكم الله في تعريف كلمة الإله أخطأ كثير من الناس اليوم في معنى لا إله إلا الله فقد عرف بعض الناس الإله بأنه القادر على الاختراع وعرف بعض الناس الإله بأنه الخالق وعرف بعض الناس لله بأنه القائم بنفسه المستغنى عن غيره وبأنه الحاكم وبأنه المالك الرازق المدبر ونحو ذلك وبأنه مسبب الأسباب وهذا خطأ لغوي وخطأ شرعي فإن كلمة الإله عند علماء اللغة بمعنى المعبود الإله عند علماء اللغة معناه المعبود ألها بمعنى عبد يأله يعني يعبد إلهة يعني عبادة ألها يأله إلهة والتأله عند علماء العربية معناه التعبد والتنسب التأله عند علماء العربية معناه التعبد والتنسك فبسبب دخول علم الكلام في مصنفات المسلمين عرفوا الإله بما عرفه بي علماء الكلام بأنه الخالق أو بأنه القائم بنفسه المستغنى عن غيره أو بأنه الحاكم أو بأن المدبر المالك أو ذلك من العبارات ترتب على الخطأ بتعريف لا الإله الخطأ بتعريف لا إله إلا الله فقالوا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله نعم لا خالق إلا لحق cima لكن ليس هذا هو لا إله إلا الله أو لا حاكم إلا الله نعم لا حاكم إلا الله لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله أو لا قائم بنفس مسنى غير إلا الله نعم صحيح لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله أو لا مسبب ولا منجع لأسوا من الله نعم صحيح ليس هذا ومعنى لا إله إلا الله ما معنى إذن لا معبودة لا إله لا معبودة حق إلا الله لأن لا نافية للجنس تعمل عمل إن وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره معبود بحق لا معبود بحق أو حق إلا, إلا الله وعلى هذا تفهم جميع الآيات الوالد في هذا المعنى قولي تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلا نوح لأنه لا إله إلانا فاعبدوه نحو ذلك من الآيات الوالد في هذا المعنى قال لا إله غيره والإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرارا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من هنا ومن غيرها من النصوص أخذ العلماء رحمهم رحمه الله تعالى تقسيم التوحيد لكم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذه النصوص ونحوها تقسيم التوحيد لكم قسمنا ثلاثة أقسام جعلوا الغاية الألوهية والوسيلة الربوبي والأسماء والصفات والبداءة حفظكم الله تعالى ورعاكم بالألوهية هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البداءة بالألوهية هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل لما بعثه نحو أهل اليمن فقال يا معاذ إنك تأتي على قومنا الكتاب لكم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فجب على طالب العلم على طالب العلم أن يتعولم أولا معنا لا إله إلا الله ثم يعمل بلا إله إلا الله ثم يدعو إلى لا إله إلا الله ثم يصبر على ما يلقى في سبيل تحقيقه لا إله إلا الله فإن حقق لا إله الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب إذا حقق المسلم لا إله إلا الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, دخل الجنة وهذا الذي يظهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فإنه قال كتاب التوحيد ثم قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل ثم ذكر بسند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في بعثة معاذب لجول إلى نحو أهل يمل حيث الماضي أين التوحيد في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شاتل أين التوحيد هذا هو التوحيد لا يعني معناه هو التوحيد. لكن في رواية لهذا الحديث قال, قال أدعوهم إلى أن الله في صلب خارق قال أدعوهم إلى أن يوحد الله وفي ريو يخرى قال ادعوهم إلى عبادة الله ثم أتبع هذا حديثا آخر يشهد لهذا الحذبينه وهو حديث معاذ بن جول الثاني قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال يا معاذ بن جبل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 أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ولا شبيه له ولا نظير له بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى أنواع التوحيد الثلاثة إجمالا بدأ يفصل فنفى عن الله عز وجل إجمالا وهذه هي طريقة سلح الصالح رحمه الله طريقة سلح الصالح رحمهم الله تعالى في النفي والإثبات يثبتون ما أثبت الله بنفسه على وجه التفصيل وينفون على وجه الإجمال قال لا شبيه له ولا نظير له لا شبيه يعني لا مثيل لكن العلماء رحمهم الله تعالى يتساهلون في اللفظ إذا جاء له مرادف واشتهر هذا المرادف بين الناس الأولى أن يقول لا مثيل له لأن الله قال ليس كمثله شيء لكن درج العلماء رحمهم الله تعالى على التساهل في استعمال اللفظ المراد في اللفظ الشرعي إذا اشتر هذا اللفظ بين الناس لأنك إن لم تقل لا شبيه ظن الناس وأنك مشبه وإلا لو قال لا ماثيل له لكان أولى أولى من حيث اللغة وأولى من حيث الشرعي ولكن لما اشتهر اللفظ المرادف وهذا يدل حفظكم الله على جواز هذا لأن هذا أمر درج عليه العلماء رحمهم الله تعالى كتسمية مثلا الآيات النبوية يسمونها المعجزات الأولى أن تسمى المعجزة وتسمى الآيات لكن لما شهر لفظ سموه معجزة لما شهر سموا الآية معجزة كذلك هنا حفظكم والأولى أن يقول لا مثيل له قوله ولا نظير له النظير أبلغ من الشبيه, أبلغ من الشبيه لأن النظير هو المماثل لأن النظير هو المماثل للمقيس عليه من كل وجه بخلاف الشبيه قد يشبهه من وجه ولا جناخ رأما النظير والمثيل فهو عبدكم الله المشابه له من كل وجه ولا ولد له ولا, ولا, ولد له ولا والد له النفي المفصل إذا جاء في الكتاب والسنة يجب أن يذكر كما ذكر الكتاب والسنة فالله عز وجل قد ينفي عن نفسه بعض الأمور المفصلة لورود من ذكرها عنه مفصلة فلما ذكر بعض الناس كاليهود والنصارى الصاحبة والولد لله عز وجل وتعالى عما يقولون نفى الله عن نفسه ذلك مفصلا نفى الله عن نفسه ذلك مفصلا ولا صاحبة له ولا شريك له يعني هذا ورد دليله في القرآن كثيرا ما نفى الله سبحانه وتعالى ذلك قلوا الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يدر يقول كل أحد قوله تعالى فاتخذ الله ذو ما كانوا معم من الله. ونسبة الولد والوالد والصاحبة إلى الله عز وجل نقص في العقل وهو كذلك قدح في الشرع قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هذا دليل عقلي علىه منعي وعدمي جواز أن يكون لله ولده صاحبه عقلي قال بل له ما في السماوات والأرض كل الله قانتون وقوله تعالى ما الله ودوما كان معه من إله وقالوا اتخذ الرحمن لقد جدوا ونحوها من الآيات الدالة على عدم جواز هذا على الله عز وجل عقلاً, عقلا وقد ذكر بعض العلماء عن احد العلماء ان اتقى بعض القسس الذين ينسبون الولد لله عز وجل فقال كيف الزوجة والاولاد العالم المسيس والقسيس النصراني المترهب المتبتل من قطع قال كيف الزوجة والاولاد وغضب القصة وقال ما عندي زوجه ولا عندي ولد قالت قال نعم هذا غير جيد القصة لا يعملون هذا قال تنفي هذا عن نفسك وزر الله عز وجل كيف تنفي نفسه وزر الله الله نعم ليس لأوليته لأوليته ابتداء ولا لآخريته قضاء نعم ولا يبلغ كلها هذا حفظكم الله تعالى دلت عليه العقول السليمة والفطر السليمة والأدلة الشرعية الكتاب والسنة أن الله عز وجل أول وآخر وأن أولية وآخرة ذاتية سبحانه وتعالى دلت على هذا العقول السليمة والفطر السليمة والنصوص الشرعية كقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقد ورد عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير هذا بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضى عنا الدين وأغلنا من الفقر اقضى عنا الدين رواه من؟ رواه مسلم رواه الإمام مسلم الله تعالى فالعقل يقول لابدّ من وجود إله خالق لهذا الكون أزلية الأولية لم يسبق بعدم قط هكذا يقول العقل السليم وهكذا تقرر الفتر السليمة وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إذ لو سبق الله عز وجل بشأن كان تابع لمن قبله والله عز وجل الأول والآخر والظهر والباطن لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في هي ذاته لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض صفات الله عز وجل وضع قاعدة هامة جدا في باب أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا حتى لا يتوهم متوهم أن عقله يمكن أن يحيط بكيفية صفات الله عز وجل فأغلق الباب قال إياك, إياك إياك إياك إياك فإن أسماء الله عز وجل فرع عن ذاته سبحانه وتعالى والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أنك تثبت لله عز وجل ذاتا بلا تشبيه ولا تكيف ولا تمثيل يجب عليك كذلك أن تثبت جميع صفاته الحسنى أسمائه الحسنى وصفاته العليا بلا تشبيه ولا تكيف ولا تمثيل فتربى لأن معرفة الكيفية لابد لها من معرفة هذه الذات ونحن حافظكم الله تعالى ما عندنا إلا طريق الكتاب والسنة فإن ذات الله عز وجل لم نرها وليس لها ماثر حتى نقيسها به فلم يبقى إلا نصوص الكتاب والسنة لكن المسلم إذا مات على الإسلام ومعث الله عز وجل من القيام إنكم سترون ربكم كما ترون القام رأية البدنة وظهروا في مغاية لا تظهرون في رؤيته فنحن لم نرى ربنا في الدنيا لكننا إن شاء الله تسدراه يوم القيامة وهو أعظم نعيم أهل الجنة أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل فالمسلم لا يمكن أن يستطيع نكيف صفات الله عز وجل لا يمكنه لأن معرضك لابد أن ترى هذا المكيف أو ترى مثيله والله ليس له مثل تنقص ليس له مثل تنقص عليه الصلاة قال ولا يحيط بأمره المتفكرون يعني مهما أعملت عقلك مهما أعملت عقلك المجرد عن نصوص الوحي في التفكر في كيفية قيام صفات الله عز وجل في ذاته لا يستطيع عقلك أن يحيط بذلك أبدا لا يستطيع عقلك أبدا, أبدا, أبدا, أبدا مهما حاول عقلك المجرد عن نصوص الكتاب والسنة أن يكيف أن يتعرف على كيفية نزوله سبحانه وتعالى كيفية غضبه سبحانه وتعالى كيفية علوه سبحانه وتعالى كيفية ضحكه سبحانه وتعالى لا يستطيع عقلك المجرد أن يأتي بشيء أبداً لا هذا لا, لا, لا يمكن هذا فوق مستوى العقل وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى مثلاً على ذلك بأي شيء بالروح التي بين جنبينا قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أبل ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهذه أرواحنا بين جنوبنا ما لونها لا نعرف ما طعمها لا نعرف ما صفتها لا نعرف ما كيفيتها لا نعرف ما ضيحتها لا نعرف ما سماكتها اين مستقرها لا نعرف متى خلقت لا نعرف من اي شيء خلقت لا نعرف من خلقها من, من هو الملك والذي اعطاه الله, الله يا بعد خلق الله لا نعرف اين خلقها الله لا نعرف لا نعرف ولا نعرف شيء من هذا لا نعرف كيف هي معكا في بطن امك لا نعرف كيف بعد الولاد لا نعرف في النوم لا نعرف في الموت لا نعرف في الآخر لا, لا نعرف شيئا لا نعرف وهي معنى فإذا كان عقلك المجرد عاجز عن معرفة شيء من صفات مخلوق معك فكيف لعقلك أن يعرف صفات الخالق سبحانه وتعالى ما هو إلا التسليم لنصوص الكتاب والسنة وحفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيقه فإن العين حفظكم الله تبصر الأشياء العين مبصرة الأشياء لكن الإنسان إذا استعمل عينه فيما لا تطيق تخرب العين تفسد فمن أعمل عينه في النظر للشمس من الدقائق الشمس هل يستطيع الرجل أن يظنه من الدقائق ترسد عينه مع أن العين نافعة كذلك العقل, العقل نافع ومراض تكريف لكن استقبناه في غير محلي هلك ولذلك قال علماء رحمه الله تعالى العقل كالعين لا ترى في الظلام العقل كالعين لا ترى في الظلام ويقولون كذا كما أن للعين حد تقف عنده كذلك للعقل حد يقف عنده كما أن للعين حد تقف عنده كذلك للعقل حد يقف عنده ولذلك بنى أهل السنة والجماعة توحيد الأسماء والصفات على أمور ثلاثة الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا لا تمثيل ولا تكيف ولا تشبيه الأمر الثاني نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفياً بلا تأوين أو تعطيل الثالثة الأمر الثالث اليأسو وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات اليأسو وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات إذن حفظكم الله لا يمكن للموسى يحيط بأمره المتفكه بصفاته بأمره سبحانه وتعالى يعني بأسماءه الحسنى وصفاته العليا وكذلك بالحكمة من أوامره سبحانه وتعالى الكونية والشرعية بأمره الكوني وكذلك أمره الشرعي الله عز وجل حكيم. والحكيم لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا لحكمة فكل حركة في هذا الكون لحكمة وكل سكون في هذا الكون لحكمة وكل حي لحكمة وكل ميت لحكمة وكل أمر كوني لحكمة وكل أمر شرعي لحكمة ربما الأذكياء الفطناء الألباء يفهمون بعض الحكم ربما لكن كل الحكم لا يمكن أن نعرفها إلا بتعليم الله عز وجل لكن عندنا أوامر يجب علينا أن نعملها وعندنا نواهي يجب علينا أن نتركها قال يعتبر المتفكرون بآياته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 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تدعونا له الحق يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يسنقذ منه ضعف الطالب والمطلوب إذا نحن نتفكر بمخلوقات الله نزداد إيمانا نحقق التوحيد نرد على الملاحدة نتفكر بمخلوقات الله آياته الآيات أولا قد تكون معنى الآيانات الشرعية قد تكون معنى الآيانات المخلوق الآيات أولا بمعنى الآيانات الشرعية ما معنى التفكر في الآيانات الشرعية معناها معناها مدارسة نصوص الكتاب والسنة التفكر بلاد الشراء ما معناه معناه مدارسة نصوص الكتاب والسنة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب لقفالها إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أفلا يتتبع القرآن ولو كان من عند غير الله رجل الإقتران كثيرا نظر الله سبع مننا مقاذا فوعاها فأداها كما سمعها من يريد الله به خير يفقه في الدين هذا مع التوكلة الشرعية هذا معناه معنى التفكر ما لا توكر هذا الكونية معناه النظر في هذا الكون النظر في هذا الكون إذا نظر العاقل في هذا الكون علم أن لهذا الكون خالقا مالكا مدبع حكيما مستحق للعباة وحده لا شريك له ولا يتفكرون في ما ذات لماذا لا نتفكر في هي ذات الله لأن عقولنا ضعيفة لا تستطيع هذا وهذه الروح التي بين جنبينا ما استطعنا أن نأتي بصفة من صفاتها بعقولنا المجردة فكيف نتفكر بذات الله فنهلك نعوذ بالله نهلك وليس معنى هذا أن السلف مفوضة لا لا السلف ليس بمفوضة على مذهب علماء الكلب إن السلف رحمه وتعالى يثبتون اسماء الله الحسنى وصفاته العليا ويقولون الأسماء الحسنى أعلام وأوصاف ولها معنى دل عليه اللسان العربي ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة لكنهم يعيدون علم الكيفية لله عز وجل كما مر معنا نعم احسن الله عليك قل تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية المباركة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله كما في الحديث الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي أبي أبي أبي, أبي, أبي, أبي, أبي أضل الله قال وأعظم آية قال آية الكنزي قال هناك العرب وفيها حفظكم الله تعالى أمور أولا لا يحيطون بشيء من علمه الله عز وجل أخرجنا من بطن أمات لا نعلم شيئا اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا فعلم الله ذاتي وعلمنا مكتسب فنحن إنما حاصل عندنا العلم بتعليم الله عز وجل بإذنه لنا سبحانه وتعالى قال من علمه إلا بما شاء يعني إلا بإذنه سبحانه وتعالى ثم تكلم الله عز وجل وبين حقيقة الكرسي وعظم الكرسي والكرسي كما صح عن عبد الله وعن عبد الله بن عبد الله وعنه موضع القدمين من العرش الكرسي موضع القدمين من العرض هذا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يعني أن الكرسية أعظم من السماوات والأرض أعظم وأكبر من السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما هذا نفي لأرض التعب عن الله عز وجل والعجز واثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى لا يعود لا يعجزه ولا يكرث ولا ولا يكرث ولا يثقله سبحانه وحفظه ما يعني السماوات ومنظرهم فيه ومن في العلي العظيم اسماني عظيمان يدللان على صفتين عظيمتين له سبحانه وتعالى نقف عند هذا الحد والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله اجمعين ناصر بارك الله فيك يقول السائل لماذا فسرنا لفظه الاله باسم المفعول المألوه اي المعبود ولم نفسرها اسم فاعل الإله حيث أن الاسم قد يفسر إلى اسم فاعله أو اسم مفعوله بقرينة فما القرينة هنا القرينة أن الله يعبد ولا يعبد الله عز وجل يعبد ولا يعبد مثل الرحيم وعنى راحم ولحو ذلك وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net وجزاكم الله خيرا